وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله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 إلا الذين عهدوا من المشرِّتين ثم لم ينقصكم شيئاً ثم لم ينقصكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ قتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد فإن تابوا والقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجعك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوى لا يعلمون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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يغكبون في المؤمن إلا من ولا ذمة هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنًا فِي دِينِكُمْ وَطَعْنًا فِي دِينِكُمْ فَاحْكُمُوا أَمَتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج رسول وهم بإخراج رسول وهم بدؤوكم أول مرع أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن قاتل مؤمن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 وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين, شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدقت أعمالهم وفي النار هم Inna yarumasajda Allahi man aman billahi, man aman billahi wa al akhir wa aqam al-salat wa aat al wa lam يكونوا من المهتدين أجعل لكم سقاية الحاد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخير وجاهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الضالين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله هم يبشرهم ربهم برحلة منه وردوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم قاالدين فيها أبدا إن الله عينده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء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 كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرةكم وأموالٌ قت رفتوها وتجارة ما تخشون كسادها ومساك مترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله وَاللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاعِدٍ كَثِيرَةٍ وَيَوْمٌ حنين وَيَوْمَ نَحْنُ لَيْنٌ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون. الذين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت نصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أن يُفكون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 سبحانه عما يشركون يريدون أن يقفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله, ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يَكْنِزُونَ الذهب والفضة ولا يوفقونها ولا يوفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم مفتوح بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القويم فلا تبنموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاملا ويحرمونه عملا يوأطئ عددا ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم صور أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير انا تم صُرُهُ فَقَد نَصَرَهُ الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليه الشقة وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا نَفَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْ كَلِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علي بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتبت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة ولكن كره الله بعاثهم فثبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا ولا اوضعوا فيلانكم يبغونكم الفتنه وفيكم سناعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوَّلْتَ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَفْتِنِي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة وتسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا يقولوا قد أَمْرَنَا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوتل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عين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 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إنما يريد اللَّهُ ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رَضُوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ربما آتاهم الله ورسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إن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 والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويخيلونه وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون 119. ورسول الله لهم عذاب أليم 110. يحلقون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين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 إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كثرتم بعد إيمانكم إن أعطوا قايفة منكم نعذب قايفة نعذب قايفتا بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعدهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسياهم نسوا الله فنسياهم إن الملافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نرجهن نرجهن ما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتو بخلاقكم كمستمتع الذين من قبلكم كمستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطبكم الذي خابوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أئكهوا الخاسرون ألم يأتهم نبء الذين من قبلهم قوم روح وعد وثمود قوم روح وعد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن النساء ja he tarkkaavat ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين وال منات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن قريبة في جنات عدل ورضا من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واظفر عليهم وما اواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد آثامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِيَّاتُهُ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِيَّاتُ وَلَّوْ يُعْذِبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ من ولي وَلَا نَصِيرٍ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 فأعقبهم فاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنافسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فَيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذَا وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنْ كُنْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوْلَى مَعَ الخالفين ولا تصل على أحد منهم ما تأبدون ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون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 وَإِذًا إِذِنَتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَنَا نَقُم مَّعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا أَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وُطِعِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم و جاء من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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعهلهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون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 قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَد نَّبَّأَكُمُ اللَّهُ مِن أَخْبَارِكُم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ ثم تُعْدُونَ إلَى عالِمِ الغيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 يحلفون لكم لتردوا عنهم، فإذا تردوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين. الأعراب أشد كفر ونفاق وأجدر ألا يعلم وأجدر ألا حدود ما أن سَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوفقه ويتخذ ما يوفقه قربات عن د الله وصلوات وسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم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 ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين وستعودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبيئكم فينبيئكم بما كنتم تعملون وأخرون من جول لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وَاللَّهُ عَن حُكْمِهِمْ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يحلف إن أردنا إلا الخصنا والله يشهد إنهم لكاذبون.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 أفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أم أَسَسَ بُنْيَانَهُ أَمَّنْ أم أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَرَادُ فَنَارٍ به, بِهِ فِي نَارِ جهنم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي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 الرواطعون الساجدون الآمرون بالمعروف وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ لِحُدُودِ اللَّهِ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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلُهُ الْحَلِيمِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلْ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَينَ لَهُمْ حَتَّى يُبَينَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ذانك بأنهم لا يصيبهم غمء ولا نصب ولا نخنصه ولا نخنصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يذل الكفار ولا ينالون من عدو نينالا انا كتب لهم إلا كتب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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار ويجدوا فيكم ظلضا واعلموا ان الله مع المتقين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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عليكم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين غاو رحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو